عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأول رجل ذكر وفي رواية وفي رواية أقسم وفي رواية نقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأول رجل ذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالفرائض جمع فريضة وهي بمعنى مفروضة وأصل الفرض في كلام العرب هو بمعنى التقدير وذلك أن هذه الأنصباء مقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى قدرها الشارع فهو الذي قسمها ولهذا يقال بأن الفرائض هي الأنصباء المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى و يقال عن علم المواريث بأنه هو العلم بقسمة الفرائض وهذه الفرائض التي قسمها الله تبارك وتعالى هي النصف ونصفه ونصف نصفه فنصف النصف الربع ونصف الربع الثمن، وهكذا أيضا الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، فنصف الثلثين هو الثلث ونصف الثلث السدس، فهذه ستة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه و. بيّن لمن تكون يقول هنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها في هذا الكتاب أو في هذا الباب باب الفرائض ذكر المصنف رحمه الله أربعة أحاديث ذكر حديثين مما يتعلق بالفرائض وذكر حديثين آخرين مما يتعلق بالولاء وقد يقول قائل ما العلاقة بين الولاء والفرائض لماذا قال لماذا لم يقول مثلا باب الفرائض والولاء أو جعل للولاء بابا مستقلا والواقع أنه لا إشكال لأن الولاء يتصل بالفرائض لأن الفرائض إما أن تكون بالرحم وإما أن تكون بالمصاهرة الزوج والزوجة وإما أن تكون بالولاء فهذه أسباب ثلاثة للفرائض فلا استشكل إراد الحديثين المتعلقين بالولاء في باب الفرائض يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها ألحق الفرائض بأهلها لاحظ هنا في الباب قال باب الفرائض وهنا في الحديث قال ألحق الفرائض بأهلها ما الفرق يعني في عنوان الباب لو قال باب المواريث فهل يؤدي نفس المعنى الذي تؤديه كلمة الفرائض أو أنه يوجد بين الأمرين فرق شو الفرق بين الفرائض والموارث ها الفرائض يخرج بها العصبات نعم الفرائض داخلة وش الفرق نعم ايه نعم ايه نعم يعني المواريث عام فالمواريث يدخل فيها ما يتعلق بالرحم والتعصيب نعم وايضا الفروض طيب طيب اذا لماذا عبر بالفرائض باب الفرائض نعم ويمكن يقال أيضا اختصار لكن ذكر أشياء تتعلق بالولاء ها ذكر الولاء نعم كيف لا يمكن يقال بأن الفرائض لأنها هي الأصل، لأنه كما ترون الحديث، الحق الفرائض بأهلها، فيبدأ بها أولاً، فما بقي، فلأول رجل ذكر، فإذا رأى الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحق الفرائض بأهلها، دل على تقديم أصحاب الفروض على غيرهم من الوارثين. فإذا بقي شيء من الأموال من المال من الميراث عند إذن ينظر في العصبة فلأم فما بقي فلأول رجل ذكر والحق الفرائض بأهلها أصحاب الفروض منهم الأبوان والزوجان والابنات، ها، ونعم، والأخوات، ها، وبنت، الإبن، وبنت الابن وبنت ها، كيف؟ الأبناء، لا، الأبناء يرثون مع الأخوات تعصيبا يرثون الباقي تعصيبا ما لهم فرض الأبناء؟ بالتعصيب، لكن الأب يرث فرضا وتعصيبا لكله السدس ويأخذ الباقي إذا كان هو الأول يعني هو المعصب هذا إذا ما وجد أبناء، فال... فإذا توفي رجل مثلا عن بنت وزوجة وأب فالزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والباقي للأب تعصيبا وكذلك حينما نقول الأبوان كذلك الجد والجدة فهم من جملة من جملة الآباء نعم كذلك الإخوة من الأم إن كان له إخوة فإن كان له أخ أو أخت نعم بعضهم قال لأم نعم فالشاهد أن الإخوة لأم أيضا هم من أصحاب الفروض لأنهم يرثون تارة الثلث نعم وتارة نعم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر الأولى رجل ذكر يعني أقرب والمقصود هنا الأولى ليس المقصود به الأحق مثلا إلا ينفسر الأحق بأنه الأقرب من جهة النسب الأحقية هنا والقرب من جهة النسب الأدنى ثم الذي يليه وهكذا إذن فلأولى رجل معناها لأقرب لأقرب رجل ذكر وهذا هو قال لأولى رجل ذكر هو الرجل هل يكون غير ذكر؟ يمكن يكون الرجل أنثى المره يقال لها رجلة ولا لا ما يقال لها رجلة في لغة العرب يقال لها رجلة وجاء هذا في كلام العرب وأشعارهم نعم لكن هنا قوله صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر لماذا؟ لأن الرجل لا يكون إلا ذكر يعني هذه تعتبر صفة كاشفة بمعنى أنها غير مقيد غير مقيدة الصفة المقيدة هي التي تضفي قيدا على الموصوف لما تقول مثلا فلرجل فلأول رجل بالغ مثلا فبالغ هنا يخرج فيه غير البالغ لكن إذا قال فلأول رجل ذكر هو فيه يخرج شيء هنا مفهوم مخالفة فيه أحد يخرج من الرجال كل الرجال ذكور فلأولى رجل ذكر لكن ذكر هذه الصفة الكاشفة هنا أفاد التأكيد وأفاد معنى آخر أيضا وهو أن نعم إيش لا الصبي نفس الشيء سواء ها يعني الصبي ما يرث التعصيب رجل لا قال الصبي يدخل قال بعده ذكر لبيان والله تعالى أعلم أن الوصف الذي حصل به الاستحقاق هو الذكورة ولذلك لو كان رضيعا وهو أقرب إلى الميت فإنه هو الذي يكون له الميراث يكون له الباقي بالتعصيب أو إذا انفرد يأخذ كل الميراث لأن تعرفون ما معنى المعصب هو الذي إذا انفرد التعصيب ما هو هو الإرث بغير تقدير الإرث بتقدير هذا هو الفرض السدس النصف الثلثان الربع الثمن التعصيب هو الإرث بلا تقدير فإذا انفرد أخذ كل المال وإذا اشترك مع أصحاب الفروض أخذ الباقي واضح. وإذا اشترك مع معصبين يقاسمهم يقاسمهم طيب طبعا هذا الباب كما ترون كما قلت لكم في المرة الماضية لا يمكن أن يفهم الإنسان باب الفرائض من خلال النظر في فقه الأحاديث هذه هذه الأحاديث من الصحيحين وهي يعني يبقى أشياء كثيرة في باب الفرائض يحتاج الإنسان أن ينظر فيها ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يتقن هذا الباب ويضبط هذا الباب من خلال قراءة فقه الحديث فقط وكذلك قراءة الفتاوى لا يكفي أو قراءة كتب الاختيارات يأتي إنسان ويقرأ اختيارات شيخ الإسلام في باب الفرائض مثلا أو إذا ما كان عنده خلفية من قبل ما يستفيد لهذا تجد بعض الأخوان أحيانا ربما فتحوا درسا باختيارات اختيارات شيخ الإسلام أو ابن سعدي في الفرائض في باب الفرائض والحضور ما درسوا الفرائض من قبل يدخلون كما خرجوا ما يستفيدون نعم على كل حال من أرى دراستي الفراغ يمكن أن كتاب من كتب الفقه ويمكن يدرسها من الكتب المنفردة بهذا مثل كتاب الرحبية أو كتاب البرهاني نظم البرهانية جيد ومختصر وواضح نعم وعن أسامة وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في ذلك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم أسامة بن زيد رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كانوا متوجهين إلى مكة عام الفتح قبل دخول مكة يسأله أين ستنزل غدا يعني إذا دخلنا مكة أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أبو طالب لما توفى لم يرثه لم يرثه من أبنائه سوى عقيل وطالب. لأنهما كانا على الشرك بخلاف جعفر وعلي فإنهم قد أسلموا قبل موته فلم يرثوا منه شيئا يقول هل ترك لنا عقيل من رباع ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر فأبو طالب حينما مات ما ورثه أولاده الذين أسلموا وإنما ورثه من كان على دينه فعقيل أخذ هذه الدور وذلك الميراث وهذه المسألة لها تعلق بباب آخر فيما يتصل ببيوت مكة وعقارات مكة هل وتؤجر او لا والعلماء مختلفون في هذا وخلافهم مبني على مسألة وهي هل فتحت مكة بالقوة او ان النبي صلى الله عليه وسلم دخلها صلحا فالذين فال... يقولون ان دور مكة لا تباع ولا نريد ان نستطرد في هذه المسألة يحتجون بأذلة والذين يقولون إنها تباع وتكرى وتورث يحتجون بأذلة من أذلة القائلين بأنها تباع وتكرى وتورث كغيرها من الأماكن هذا الحديث هل ترك لنا عقيل من رباع وقال له أسامة أتنزل غدا في دارك بمكة نعم فدل على أنهم يملكونها ويتصرفون فيها ضيعا وهبة ويرثونها كما يتصرف في غيرها من العقارات يقول وهل ترك لنا عقيل من ربع؟ قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر كون الكافر لا يرث المسلم؟ هذا بالإجمع لكن المسلم لا يرث الكافر الحديث نص في هذا أن المسلم لا يرث الكافر وعقيل رضي الله عنه عفوا وجعفر وعلي رضي الله عنه لم يرثا من أبيهما شيئا والحديث بعد ذلك صرح نصا صرح تصريحا نصيا لاحتمال فيه بأن الكافر لا يرث المسلم وأن المسلم لا يرث الكافر لكن الجملة الثانية هذه أن المسلم لا يرث الكافر لم يقع عليها الاتفاق كما وقع على الجملة الأولى ما هو السبب؟ الحديث نص نعم كيف؟ لا مو بأن مال مال الكافر ما يقال أنه حلال كيف ها أنت ليش تفترض أنه حربي وبعدين حتى لو كان حربي هل يرثه أولاده هل يأخذون بالإرث؟ الكلام عن الميراث. نعم. الذين قالوا يجوز وقال هذا قال به بعض الصحابة قالوا يرثه ولكنهم قلة العامة أهل العلم أنه لا يرث. وهذا هو الذي لا ينبغي العدول عنه لكن الذين قالوا يرث ما حجتهم أخذوا ذلك من كون الإسلام يعلو ولا يعلم فقالوا الكافر لا يرث المسلم لكن المسلم يرث الكافر بهذا الاعتبار وهذا اجتهاد وفهم من عموم آخر يقابل هذا النص الصريح في المسألة إذا هذا الحديث يدل على أنه لا يتوارث لا تتوارث بين المسلمين والكفار من الجهتين وهذا من قطع الولاية بهم من قطع الولاية قطع التوارث نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الولاء لمن أعتاق هذا الحديث والحديث اللي بعده عرفنا العلاقة بينه وبين باب الفرائض لأن الميراث كما سبق يكون بإيش بالرحم والمصاهرة والولاء فهذا يتعلق بالولاء نهى عن بيع الولاء وهبته الولاء هو اتصال بين طرفين بين إنسانين بين شخصين بسبب العتق بسبب العتق نعم وهو وصف لازم لا يمكن للإنسان أن يتخلى عنه ينفك. بمعنى أن المعتق يقوم به هذا الوصف شاء أم أبى لا يتوقف على موافقته ولا على قبوله كما هو الحال مثلا في الهبة لو قال مثلا أنا وهبتك هذا الكأس فهذا يتوقف متى يصير في ملكه يتوقف على قبوله على موافقته الميراث هل يتوقف على القبول الموافقة ولا ما ينتقل يكون ملكا ينتقاله جبري إلى الطرف الآخر إلى الوارث انتقاله جبري لكن هذا الانتقال الميراث هو انتقال المال لكن هنا في الولاء وصف يقوم بالمعتق لا يستطيع الانفكاك عنه لا يستطيع أن يقول هذا الوصف أنا لا أريده أنا أتنازل عنه او انا اهبه او اتنازل عنه لفلان هذا هذا هذا الكلام وهذا القول لا يؤثر فهو وصف لازم للمعتق والمولى يقال لاثنين يقال للمعتق والمعتق يعني للاعلى والأدنى فالموالي أعلون وأدنون من هم الأعلون؟ المعتقون السادة ومن هم الأدنون؟ المعتقون فهذا هو الولاء المعتق يقول للسيد الذي اعتقه يقول مولاي والسيد يقول للمعتق مولاي لكن فرق بين هذا وهذا والتوارث بالولاء يكون من طرف واحد. هنا نتحدث عن قضية الولاء باعتبار الميراث. إنما يكون من طرف واحد. من الذي يرث الآخر؟ السيد المعتق. أما المعتق فإنه لا يرث السيد. طيب هذا الولاء متى يكون؟ يعني هل يقدم بال بالولاء على الفروض يقدم على الفروض لا هل يقدم على العصبات لا إذن إذا لم يوجد صاحب فرم ولا تعصيب فعند إذن يكون الولاء يرث بالولاء فهو الآخر إنسان ما له أحد فالمولى الذي اعتقه هو الذي يرثه ولو كان ما عنده مولى فإن يذهب ماله إلى بيت المال ما له أحد فإلى بيت المال الطيب يقول نهى عن بيع الولاء وهبته نهى عن بيعه وهبته لو قالوا له نحن نبيعك هذا العبد لتعتيقه مثلا هو قيمته مئة ألف لكن نحن سنبيعه بخمس وسبعين ألف لك من أجل أن يكون الولاء لنا أسقطنا الربع فهل يصح هذا هذا بيع يعتبر الجواب لا لو جاء إنسان آخر وقال هب لي ولاء هذا إذا اعتقته اجعل الولاء لي فهذا لا يصح لو أن البائع اشترطه ولو من غير ثمن من غير مقابل قال له أبيعك هذا بشرط أن يكون الولاء لي إذا اعتقته فقال هذا لا يصح كما يدل عليه حديث بريرة رضي الله تعالى عنها كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن نعم خيرت على زوجها حين عتقت هذه السنة الأولى ما هي زوجها كان عبدا وهو مغيث وهي كانت أمة فأعتقت فصارت حرة والأمة إذا كانت إذا أعتقت فصارت حرة فإنها فإن العقد والنكاح لا ينفسخ ولكنها تخير هل تريدين البقاء معه أو تريدين مفارقته ويكون الأمر لها وليس لزوجها فمغيث كان عبدا على الأرجح من أقوال أهل العلم وهو المشهور وهو الذي عليه عامة أهل العلم وما جاء من رواية في صحيح مسلم من أن زوجها كان حرا فقد حكم عليها العلماء بالشذوذ قال هذه الرواية شاذة وإنما رواية المشهورة عند مسلم وعند غيره أنها كانت أنه كان عبداً وتعرفون أن مسلم رحمه الله في صحيحة من طريقته أنه يأتي بأصل الباب في الرواية الرواية المعتمدة ويأتي بعد ذلك بروايات لربما يكون فيها ما فيها إما من جهة المتن أو من جهة الإسناد لكنها ليست هي أصل حديث الباب فالشاهد أنه وجد في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه كان حراً لكن هذا يخالف الروايات الأخرى في صحيح مسلم وفي غيره فهي رواية لا تصح محكوم بشذوذها ويؤيد ذلك قول عائشة رضي الله عنها أنه كان عبدا ولو كان حرا أنه كان عبدا ولو كان حرا لم يخيرها فالحاصل أن الحديث هذا رواه ابن عباس رضي الله عنهما ولم تختلف الروايات عنه بأن زوجها كان عبدا وروته عائشة رضي الله عنها وعامت الروايات أنه كان عبدا إلا هذه الرواية التي في صحيح مسلم هنا خيرت على زوجها حين عتقت فهذه السنة الأولى وهي أن الأمة إذا أعتقت وزوجها في الرق أنها تخير بين البقاء بين وزوجها كان يمشي خلفها ودموعه تسيل على خديه ولحيته نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع له عندها وقال لو راجعته فقالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتأمر أم تشير فأخبرها أنه مشير فقالت لا حاجة لي فيه مع أنه يحبها هذا الحب الشديد فالشاهد أن هذه السنة الأولى أن الأمة تخير إذا اعتقت وقد نقل عليه النووي رحمه الله الإجمع هذه واحدة قال وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت يعني ما جابوا له هذا الطعام اللي على النار وهذه البرمة فيها إيش فيها لحم فما أتوه بهذا الطعام فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته عليه الصلاة والسلام وهل تحل لأزواجه أو ما تحل لأزواجه أهل البيت يطلقون بإطلاقات وقد ذكرنا هذا في بعض المناسبات في الكلام على الصلاة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها بعد التشهد وأنه يطلق بإطلاق ضيق وهم من لا تحل لهم الصدقة وأضيق منه علي وفاطمة والحسن والحسين وأوسع من هذا الأبيات الأربعة آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس وأوسع من هذا يدخل فيه زوجاته وآية الأحزاب هي في تأديب زوجاته ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت فأزواجه من أهل بيته ويدخل فيه وآل محمد آل محمد بإطلاق أوسع أتباعه على ملته ودينه إلى قيام الساعة لكنهم لا يقال لهؤلاء أهل البيت طبيعة الحال وإنما يقال آل محمد فالشاهد هنا أن أزواجه كرهن أن يعطينه من هذا اللحم ظن منهن أن الاعتبار بأصله فما أصله صدقه على بريرة فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة وهو من منها لنا هدية الآن المال حصل لها أو اللحم حصل لها بالصدقة فإذا انتقل منها إلى غيرها بالبيع أو الهبة فإنه يجوز لمن لا تحل له الصدقة أن يأكل منه وهذا له صور غير ما جاء في هذا الحديث والناس يسألون عن هذا إذا أعطيت أحدا من الناس أنت عرفت أن فلان تأتي زكوات وأنت لربما من يعطيه الزكاة أو لربما يكون كل ما يقتاته هو من الزكاة التي أنت تعطيه إياها ثم ذهبت إلى بيته بعض الناس يتحرج أن يأكل عنده أو يشرب باعتبار أن هذه أصلها زكاة وما عنده إلا زكاة ويأتيه بطعام يأتيه برز يأتيه كله من الزكاة وقد تكون هذه الزكاة منك لا أحد يعطيه غيرك هو يقوم حياته تقوم على هذه الزكاة التي تعطيه إياها فهل يجوز لك أن تأكل ما يقدمه لك ولا لا الجواب نعم بلا أشكال ولا حرج. لأنه قدم ما لك هذه الزكاة فصارت من جملة أمواله فقدمها لك من باب القراء الذي يقدم الضيف واضح فلا إشكال في هذا ناس تأتيهم زكوات فطر مثلا أخذوا كيس من هذه الزكوات الفطر وأعطوه جيرانا لهم مثلا أو أقارب لا يستحقون الزكاة على سبيل الهدية يحل لهم أخذه ولا لا؟ ها؟ يحل لهم أخذه. هذا إنسان يأخذ زكوات الفطر. تعرف عنده أكياس من الرز زكوات فطر. واضح؟ فخرجتم إلى نزهة أو إلى. قال الرز علي. أنا أجيب الرز، أجب الرز، وأنتم تعلمون أن هذا الرز هو زكاة الفطر، ويمكن مكتوب عليه، يمكن مكتوب عليه. يقبل هذا منه ولا ما يقبل؟ يمكن يؤكل تأكلون منه؟ الجواب نعم، لأن أنتم ما خذتوه على أنه زكاه، وإنما من باب نعم أن تبرع بهذا وأراد أن يشارك. فجاء بهذه الزكاة، ولا إشكال. هذا الإنسان أموال اللي عندهم تعلم أنها زكوات، النقود كلها زكوات، وما عنده دخل أصلاً، وذهبت أنتم وياه في مكان، في سفر وكذا، وقال أنا اللي أدفع لهذا المكان أو المطعم أو الفندق اللي سكنت فيه. تقبل منه إلا ما تقبل زكاة، هو ما دفع عليك زكاة، تقبل ما في إشكال، لأنه وصل إليك. واضح فإذا انتقل إليك بطريق آخر انتقل إلى غيره بطريق آخر فلا إشكال فهنا بريرة النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذا اللحم مع أنه لا تحل له الصدقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن اعتق. فهذه سنة أخرى في قصة بريرة رضي الله عنه إنما الولاء وإنما هذه تأتي بالدرجة الثانية في القوة بالنسبة لصيغ الحصر أقوى صيغ الحصر النفي والإثبات لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثم يأتي بعدها في المرتبة الحصر بإنما بل إن من أهل العلم من جعل ذلك في قوة المنطوق هو يأخذ نفي معداه من المفهوم إنما الولاء لمن أعتق أن من لم يعتق ليس له ولا بعض أهل العلم قال إن دلالتها من قبيل المنطوق أو بمنزلة المنطوق كما تلاحظون يعني تصور مفهوم المخالفة فيها في شيء من الصعوبة لقوتها في الدلالة إنما الولاء لمن اعتق. معنى ذلك أن من لم يعتق فليس له الولاء سواء اشترطه أو وهب له اتداء أو اشتراه فإن ذلك لا يغير من حقيقة الأمر شيئا إنما الولاء لمن اعتق. وفي قصة بريرة أنهم لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تعتقها اشترطوا عليها أن يكون الولاء أن يكون الولاء لهم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تعتقها وأخبرها أن هذا الشرط لا عبرة به إنما الولاء لمن اعتق، ولو اشترطت الولاء لهم بناء على طلبهم قبلت منهم هذا في ظاهر الصيغة أو ظاهر الأمر وأعطتهم ما يريدون لكن عند بيان مفاصل الحقوق يقال لهم لا شيء لكم الولاء ليس لكم وهذا القول الذي قيل لا يجاوز الأفواه نعم تفضل نعم كتاب النكاح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء كتاب النكاح النكاح في أصل معناه في لغة العرب بعضهم يقول إنه يرجع, يرجع إلى معنى الضم والتداخل الضم والتداخل وشرعا يمكن أن يقال النكاح هو عقد على امرأة بقصد الاستمتاع أو الولد هذا النكاح شرعا عقد على امرأة هذا تقريب لمعناه وهذه الحدود كما ذكرنا مرارا هي المقصود بها التقريب فحسب التقريب فإذا فالعقد على المرأة بقصد الاستمتاع بها أو الولد يعني قد يعقد لا يقصد الاستمتاع وإنما يريد الولد فهذا هو عقد النكاح ويطلق النكاح على أمرين على شيئين وإن شئت أن تقول له ثلاثة إطلاقات يطلق في كلام العرب على شيئين وإن شئت أن تقول إنه أطلق على ثلاثة أشياء أو ثلاثة إطلاقات هذا في كتاب الله عز وجل أطلق النكاح على مجرد العقد على مجرد العقد مثاله مجرد العقد إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فهنا قطعا الآية صريحة بأن المقصود به مجرد العقد من قبل أن تمسوهن وهل الجماع فأطلق النكاح على العقد وأطلق النكاح على الوطء أطلق على الوطى من أهل العلم من قال إن قوله تعالى في سورة النور الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة المقصود بالنكاح هنا الوطى وهذا قل به طوائف من السلف فمن بعدهم من الفقهاء والمفسرين والآية فيها كلام كثير جدا لكن الشاهد عند القائل بهذا يقولون لا ينكح إلا زانية أو مشركة بمعنى أنه لا يوافقه على هذا الوقاع إلا من تقر بأن الزنا حرام ولكنها غلبت هواها فهي زانية أو من تنكر وتقول الزنا حرية شخصية ولا تعترف بالتحريم فهذه مشركة على هذا المعنى لاحظ والآية فيها أقوال أخرى فإذا فُسِّرت بهذا كان النكاح هنا بمعنى الوطى والإطلاق الثالث على مجموع الأمرين على العقد والوطى وهذا أكمل إطلاقاته أكمل الإطلاقات وهذا وين؟ حتى تنكح زوجا غيره فحتى تنكح زوجا غيره لابد فيه حتى تحل للأول من مجموع الأمرين أن يكون العقد صحيح والثاني أن يحصل الوطء الوطء الحقيقي وليس المباشرة هو. كما سيأتي في الحديث بعده لابد من هذا وهذا فلو عقد عليها دون أن يطاءها فإنها لا تحل لزوجها الأول ولو أنها وطئت بنكاح فاسد أو بزنا فإنها لا تحل لزوجها الأول هذه أكمل إطلاقات النكاح ما هو الغالب في القرآن في استعمال هذه اللفظة على أي المعاني الثلاثة بمعنى العقد العقد المعنى الأول أكثر استعمال هذه اللفظة في القرآن على المعنى الأول ولهذا قال كثير من أهل العلم بأن لفظة النكاح هي حقيقة في العقد مجاز في الوطى باعتبار أن العقد سبب لاستباحة البضع وبعضهم يقول لا هو حقيقة في العقد ومجاز في الوطى أطلق عفوا هو حقيقة في الوطأ مجاز في العقد من باب إطلاق من باب تسمية إش إذا سمي به العقد من باب تسمية الشيء باسمي باسم إيش إي نعم ما هو سبب الوطأ العقد فإذا قلنا النكاح هو الوطأ وسمينا العقد نكاح فالعقد سبب للوطن فلما كان سببا له سمي باسمه لأنه هو السبيل إليه لا يحل له الوطن إلا بالعقد واضح فالعلاقة علاقة سبب ومسبب سواء قلنا بهذا أو قلنا بهذا يعني اعكس القضية أظن واضح والأقرب الله تعالى أعلم أن لفظة النكاح مشتركة مشترك لفظي يدل في اللغة على المعنيين على العقد وعلى الوطء والقراء والسياق هي التي تبين ذلك خاصة إذا قلنا إن المجاز لا حقيقة له ولا وجود له أصلاً والكلام كله حقيقة والقراءة هي التي تبين المراد وترشح المعنى المقصود فهو الذي يكون متبادرا إلى الذهن بحسب السباق واللحاق والسياق فال... فالآن هنا النكاح كتاب النكاح كاملة يذكرها العلماء فقهاء رحمه الله فيما يتعلق بالنكاح تتعلق بالعقد عقد النكاح وما يؤثره وما ينتج عنه وما يتسبب فيه من المعاشرة عشر بين الزوجين والوطن وما أشبه ذلك من المسائل فالنكاح له أسماء كثيرة في لغة العرب حتى إن بعضهم ذكر عن فقيه يقال له ابن القطاع أنه جمع له ألف اسم ألف اسم وعلى كل حال يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب معشر الشباب المعشر الجماعة يعني يجتمعون في صفة يشتركون فيها والشباب معشر الشباب الشباب مرحلة عمرية لا تكون قبل البلوغ ولا تكون بعد الأربعين لكن يبقى اختلاف أهل العلم في مبدئها ومنتهاها فبعض أهل العلم كثير من أهل العلم يقولون من البلوغ إلى الثلاثين وبعضهم يقول إلى الثانية والثلاثين ليه قالوا إلى الثانية والثلاثين قالوا لأن عيسى صلى الله عليه وسلم قال الله عنه وصفه بإيش أنه يكلم الناس في المهدي وكهلا يقول عيسى عليه الصلاة والسلام رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين كهل فحدوه بالثانية والثلاثين قالوا ما بعد الثانية والثلاثين هذه مرحلة كهولة إلى الأربعين وبعضهم قال إلى الثلاثين بعضهم قال من ستعاش من إلى ستعاش حدث ومن بعد الست عشر يعتبر شباب إلى الثلاثين وما بعد الثلاثين إلى الأربعين يعتبر كهل وما بعد الأربعين يعتبر شيخ وبعضهم يقول غير هذا بعضهم يجعل بعد الخمسين وبعد الستين كل مرحلة لها إسم وبعض الناس لا زال بلغ الخمسين وبلغ لا ولا زال يقول الشباب واحنا مع الشباب وجينا مع الشباب ويقصد أقرانه ونظرائه نعم والشباب قد ولى اي نعم وعلى كل حال هنا يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج الباءة أصل هذه اللفظة تدل على الإقامة النزول فليتبوء لحظ اشتقاقاتها باء يبوء فليتبوء مقعده من النار فقد باء بغضب من الله ويقال المباءة والذين تبوأوا الدار والإيمان يعني سكنوها المدينة والمباءة هي المكان الذي يستوطنه الإنسان ينزله ويرجع إليه بعد أن يتفرق في حاجاته وشؤونه وأعماله ومصالحه فهنا الباءة باعتبار أن الرجل إذا عقد على المرأة نزل بها وأقام معها ما المراد بالباء يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج الباء يقال بهمز وبغير همز ويقال الباء الباء من أهل العلم فسرها بمؤن الزواج والقرين الدال على هذا هي أنه قال بعده ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني من لا يستطيع مؤن الزواج فيصبر ليس أمامه إلا الصبر وهذا إذا كان يستطيع الصوم والمقصود بالصوم الإدمان كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله لأن أورد إشكالاً في من لم يستطع فعليه بالصوم أن كثير من الناس يصوم ولا يزيده الصيام إلا حرارة ومعروف الناس في رمضان يصومون في غير رمضان ولا تسأل عن كثرة السؤال عن وقاع الزوجات بعد صلاة الفجر لأنه يسهرون يخرجون طول الليل طول الشهر متى يرى زوجته ويلقاها بعد الفجر فقط ينام فلا يكاد يمر يوم إلا ويسأل سائلون عن هذه القضية وقد وقعت لهم طيب ما, ما انطفأت شهواتهم ابن عمر رضي الله عنه كان يقول لا أعلم أحدا أوتي في النكاح مثل ما أوتيت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عنه أنه كان يصوم ويفطر على الوطن لشدة توقانه به فالشاهد ان الذي يكسر الشهوة ليس صوم الاثنين والخميس او صوم الايام البيض او ثلاثة ايام من كل شهر لا ادمان الصوم ادمان يصوم كثيرا حتى تنكسر لان ثم ايضا يحتاج ان يراعي ما يأكل كثيرا لانه اذا افطر وجلس يأكل كثيرا ويشبع أكثر يمكن من أيام الفطر فهذا لا فائدة فيه كما نشاهد في رمضان ما يستفيد من هذه الناحية إطلاقا الشهوات تبقى متوقدة طول النهار نايم ثم بعد ذلك يقوم ويأكل طول الوقت فهذا لا يؤثر فيه هذا التأثير المطلوب وإنما ينبغي أن يتقلل لأن الشهوات إنما تكون وافرة مع وجود الأكل والشرب فهنا قال من استطاع منكم الباءة فسره بعض أهل العلم بالمؤام الزواج لأنه قال ومن لم يستطع فعليه الصوم، منهم من فسره بالقدرة على الوطن لكن هذا هنا في إشكال لأنه لو كان ما يستطيع الوطن أصلا فهو ليس عنده مشكلة اطلاقا ما يحتاج أنه يوصى بالصوم ويقال فإنه له وجاء لأن شهوته أصلا معدومة ما يحتاج إلى شيء يكسرها به فدل على أن المقصود هنا من استطاع منكم الباء فليتزوج يعني مؤن الزواج بمعنى أنه يتزوج ويقدم يملك مهر يملك نفقة ومن عجز عن هذا فليس أمامه إلا الصبر طبعا إذا كان يستطيع أنه يتشرى بأمه فهذا مطلوب وفي حالات الاضطرار القصوى التي لا لا لا يتمكن معها لا من الصوم ولا من شراء أمه يجوز له أن يتزوج بالأمه وإلا فإنه يحرم التزوج لاحظ العقد زواج بالأمة وليس التسري لماذا ما الذي يؤثره زواجه بالأمة كما يقول الإمام أحمد يكون نصفه رقيقا إذا جاء أولاد ما حكمهم إذا كان بالزواج بالعقد يكونون أرقاء يباعون ويشترون من اللي يملكهم سيد الأمة لكن لو أنه تسرى بها وهي ملكه هو شكون الأولاد أحرار ولهذا قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا طول يعني الجد الجده والغنى أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وهذا بقيد ما هذا القيد؟ قال ذلك لمن خشى العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والعنة المقصود به يطلق على الإثم ويطلق على الزنا وبينهما ملازمة لا أشكال لمن خشى العنة منكم وأن تصبروا خير لكم فإذا كان ما أمامه إلا الزنا أو يتزوج الأمة يتزوج الأمة ويمكن أيضا أن يستعين بأمور أخرى من الأمور التي تضعف شهوته مما يتعاطاه الناس في هذا من المطعوم والمشروب والمشموم ما يشم وإن هذه أشياء توجد تضعفها فهنا قال من استطاع منكم الباء وبعض العلماء قال المقصود مجموع الأمرين وهو القدرة على نفقات الزواج مع القدرة على الوطأ. من استطاع منكم الباء تفرئ لكن ذكر الوطع هنا معه فيه الإشكال الذي ذكرت لأنه قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا فليتزوج فليتزوج هذا أمر والأصل أن الأمر للوجوب فهل يقال أن الزواج الأصل فيه أنه واجب الشباب أو يقال بأنه يختلف بحسب الناس لا شك أنه بالنظر الكلي كما يقول الشاطبي رحمه الله أنه واجب فرض لأنه إن تركته الأمة فإن ذلك مؤذن بخرابها خراب العمران وانقراض النسل وغلبة العدو فيجب أن يوجد النكاح لكن بالنظر الجزئي بالنسبة للأفراد هل يقال إنه واجب أخذ من ظاهر هذا الحديث أو يقال بأن ذلك يختلف باختلاف الناس الأقرب أنه يختلف باختلاف الناس فتارة يقال إنه حرام متى؟ متى يقال أنه حرام؟ حرام لو أنه تزوج أمة وهو يستطيع أن يصبر فما الحكم؟ حرام لو أنه أراد أن يتزوج امرأة ثانية هو يعلم أنه لا يستطيع أن يعدل شكون الزواج؟ أن يعدل لا يستطيع حرام. حرام واضح طيب وتارة يكون واجبا وهو إذا كان رجل قادر وتتوق نفسه إلى النكاح تتوق نفسه إلى النكاح فلابد له من إعفاث فهنا يجب عليه أن يتزوج. وتارة يكون مستحبا وذلك إذا كان الإنسان عنده قدرة لكنه يستطيع أن يصبر فالأفضل له أن يتزوج وأدخل فيه بعض أهل العلم من كان لا شهوة له مع قدرته على النكاح من الناحية المادية ومن الناحية الجسدية لكنه لا شهوة له تذكر الموضوع هذا لا لا يفكر فيه ولا يعنيه ولا يشغله فمثل هذا يستحب له النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم قال الأفضل له أن يتزوج وطارة يكون مكروها وطارة يكون مباحا فيختلف باختلاف الحالات هذا الإنسان الذي يريد أن يتزوج امرأة وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يعاشر أصلا بعض الناس يعلم من نفسه هذا أجري له عملية أو غير عملية ويعلم أنه لا تتزوج ليش قال والله من أجل أنها تخدمني أو أني آنس بها أنا لوحدي أجلس وريد... طيب وإذا تزوجتها غدا كيف ستكون حالها معك وهل هل ستخبرها قال لا ما أخبرها يصلح له هذا ولا يعتبر غاش لها لكن لو أنها قابلة وافقت قالت أنا أريد أعيش في ظل رجل وينفق علي أنا بحاجة لنفقه حماية وأنا قابلة يجوز ولا ما يجوز يجوز نعم وهكذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا يا معشر الشباب هل هذا يختص فقط بالشباب ذكر الشباب باعتبار أنه مضنه لتوقد الغرائز لكن لو كان إنسان كبير في السن وهو مثل الشباب وأشد أحيانا فيقال له ما يقال للشباب سواء وهذا موجود يوجد من جاوز المئة ولعابه يسيل على لحيته ويحلف أنه يغتسل في كل ليلة من الاحتلام ويبحث عن زوجة جاهدا ويدعو على أولاده، لأنه يعتقد أنهم قصروا في البحث له عن الزوجة اللي يدعو أمام الناس، ورجل زاهد صاحب عبادة يعيش في المسجد طول حياته وينام في المسجد جواز المئة، وحينما يعاتب ويقال له مالك في الزواج، وفي هذا السن يقسم كل ليلة يغتسل. فمثل هذا يزوج. نعم هنا قال فليتزوج. فإنه أغض للبصر بمعنى أن ال الزواج لا شك أنه يعين الإنسان على العفاف. فينكف بصره لأنه يجد غنيه. وما يوجد في النفس من توقد الغرائز يخفت ويضعف لأنها تجد طريقها إلى التصريف فما تبقى النفس مشحونة وإذا بقيت النفس مشحونة شوش هذا الفكر فكر الإنسان وإذا لم يكن عنده تقوى تزم بها جوارحه فإن عينه تمتد وأذنه ويبدأ يبحث عن شيء يصرف فيه هذه الغرائز قال فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء والوجاء معروف أصله ليش رب عروق الخصيتين بحيث إنها يعني لا يكون لها عملها الذي تعمله من توليد هذه المادة المنوية ومن ثمة عدم شهوة الإنسان هذا هو الوجع وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوى قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. الحديث الأول في الباب فيه الحث على الزواج. يا معشر الشباب من استطاع منكم. وهذا الحديث يبين أن النكاح من سنن المرسلين. فهو أكمل. ولا يجوز تركه تدينا. بمعنى أن الإنسان لا يترك الزواج باعتقاد أو باعتبار أنه يريد مرتبة عند الله أكمل وأن هذا من الزهد كما يفعل الرهبان فإن هذا لون من الغلو في الدين وهكذا لو أنه ترك اللحم أكل اللحم تدينا فإن مثل هذا يكون بدعة ويكون مذموما لو أنه ترك نوم الليل قام الليل أجمع في غير العشر الأواخر طول السنة فإن مثل هذا أيضا يكون نقصا في العبد ويكون مذموما فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ويصلي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الصيام صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما وذكر أيضا قيام داود عليه الصلاة والسلام كان يخلط نوما بصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل ما كان يحيي الليل كله إلا في العشر الأواخر وكذلك ما يتعلق بالطيبات كان النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه الحلوى ويحب الحلو البارد ويأكل اللحم ويقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب والله عز وجل يقول وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وقال وجعلنا لهم أزواجا وذريه وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن هذا أنه أمر مشروع وأنه من سنن المرسلين وأن التعبد لله تبارك وتعالى لا يكون بترك الطيبات وأما قوله تبارك وتعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها مخاطبا الكفار فإن ذلك إنما كان لتركهم عبادة الله التي أمرهم بها وكان بعض السلف يرى أن التوسع في الملاذ وليس المقصود ترك سنن المرسلين التوسع في الملاذ أنه يكون على حساب مرتبة العبد وكمال نعيمه ولذته في الآخرة وهذا مذهب لعمر رضي الله عنه لهذا أنكر على معاوية حين بل حينما بلغه أنه يأكل ألوان الشواء ويتوسع في مثل هذه الأمور. فبعض السلف كان يرى أن ذلك يكون نقصا والشاطبي رحمه الله تكلم على هذه المسألة في أكثر من موضع من الموافقات تكلم عليها في الكلام على المباح في أول الكتاب وتكلم عليها في مواضع أخرى في آخره فالشاهد أن ترك هذه الطيبات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطاها تزهدا وتعبدا أن هذا لون من الغلو والتنطع، فهذا هذا الحديث يدل على هذا أن نفرا واللفظ الآخر عند البخاري ثلاثة رهط يعني ثلاثة أشخاص والرهط من الثلاثة إلى العشرة والنفر من الثلاثة إلى التسعة أن ثلاثة رهط وجاء تسميتهم في غير الصحيحين. وإن كانت الرواية من المراسيل أن عثمان بن مضعون وهو من المهاجرين وعبد الله بن عمرو ابن العاص والثالث هو علي رضي الله عنه هكذا جاء في هذه الرواية أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر هم لم يكتفوا بنظرتهم الظاهرة بما يشاهدون وإنما سألوا أزواجه لأنهن المطلعات على أعماله الخاصة التي يزاولها في ليله ونهاره فقال بعضهم يعني لما سمعوا قيل لهم هذه عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري كأنهم تقالوها رأوا أنها قليلة لكنهم اعتذروا عن ذلك قالوا أين نحن من النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه أما نحن فبحاجة إلى المزيد من العمل والجد والاجتهاد فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك وبلغه قولهم قول أحد هؤلاء لا أتزوج النساء والثاني لا أكل اللحم والثالث قال لا أنام على فراش فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم في الخطاب يتكلم بالكلام العام نعم ولا يوجه ذلك لمعين لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني من رغب عن سنتي يعني عن طريقتي وهدي فليس مني وليس المقصود به ليس مني يعني أنه يكون كافرا وإنما المقصود ليس مني يعني ليس على سنتي ليس على طريقتي ليس على منهاجي أو نحو ذلك من العبارات هنا لو أن أحدا من الناس قال أنا لا أريد أن أتزوج ليس تعبدا لكن لا أجد راغبة في النكاح ولا أريد أن أتحمل مسؤولية كما يقوله بعض الناس لا أريد أن أتحمل مسؤوليات أنا إنسان كثير السفر كثير الانشغال أنا مشغول بأعمال كثيرة ولا أريد أن أتزوج امرأة وتبقى دائما حبيسة في هذا البيت ولا أتفرغ لها لا أتزوج هل هذا يدخل في هذا الحديث؟ الجواب لا لو أن أحدا قال أنا لا أأكل اللحم ليه ما تأكل اللحم يا أستاذ قال أنا ما أأكل اللحم لأن هذه اللحوم فيها نسب عالية من الدهون وهذه تسبب إشكالات لي صحية كلسترول و... فأنا لا أأكل اللحم أنا لا أريده لا تدينا هل يلام هذا من ناحية الشرعية لا لكن لو جاء وقال أنا لا أريد أن أنام على فراش نقول له ماذا تصنع قال أريد أن أحيي الليلة كله بالقيام نقول له لا ليس هذا من السنة لكن لو قال أنا لا أريد أن أنام لأني أرى أن اشتغالي واستغلالي الليل مع هدأة الناس انتفع أكثر وما عندي عمل في الصباح وأريد أن أنام في الصباح هل يقال أن هذا حرام؟ قل أنا الذي يناسبني هو السهر في الليل والنوم في الصباح مثل هذا لا يقال أنه فعل شيئا محرما صح أنه خلف الفطرة وما جعله الله عز وجل للناس جعل الليل ليسكنوا فيه والنهار لمعايشهم لكن لا يكون هذا الإنسان قد فعل شيئا محرما المقصود أن لا يفعل ذلك تدينا ثم ذكر الحديث الذي بعده حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا رد عليه التبتل التبتل هنا في هذا الحديث ما المقصود به ها الانقطاع للعبادة هكذا لا ما المقصود بالتبتل هنا ترك النكاح ترك النكاح رد عليه التبتل ولكن التبتل يأتي لمعنى آخر وهو المداومه والملازمه للعبادة وتبتل إليه تبتلا يعني إلزم عبادة الله وطاعته ولا تتخلى عن ذلك فهذا مطلوب أما التبتل الذي هو ترك النكاح ترك التزوج تدينا وتقربا كفعل الرهبان فإن هذا لا يجوز لا يجوز وهو خلاف خلاف الفطرة نعم يكفي هذا طيب عندكم سؤال هو المجموعة الأحاديث حديث الكساء نعم النبي صلى الله عليه وسلم أدخل علي وفاطمة والحسن والحسين فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا بناء على الذين لا تحلهم الصدقة أبو لهب ليس من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إنما هؤلاء الذين, الذين حرموا من الصدقة فقط هم هؤلاء وما عداهم فإنهم لا يدخلون في أهل بيته صلى الله عليه وسلم بهذا الاعتبار وجاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني بني هاشم وبني المطلب لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام وإلا فإن غيرهم قد يلتقون معهم في جد واحد ومع ذلك لم يدخلوا معهم حتى في مسألة الفيء فلله وللرسول والغنيمة خمس الخمس من الغنيمة وَلَمَّا أَنَّ مَغْنَمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ خُمُسُهُ خمس فَمَثَل هَذَا لا يَكُونُ إِلَّا لِي مَنْ خَصَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دُونَ غَيْرِهِ نعم كيف يكون نقصيش هذا مذهب لبعض السلف ما هو كلهم هذا مذهب لعمر يرون أن هذا يكون نقصا في كمال نعيمهم في الآخرة وبعض أهل العلم قال بأن المعاصي بأن بعض الأعمال تكون نقصا أيضا إذا متاب منها ماتوا متاب تكون نقصا في مرتبته في الآخرة يحرم من هذا النوع الحديث ورد في الذي يموت وهو يشرب الخمر لم يتوب منها أخبرنا نسلمه لا يشرب من خمر الجنة بعض أهل العلم مثل الحافظ ابن القيم قاس عليه مع هذه الأمور لا يجري فيها القياس قاس عليه أشياء مشابهة لم يرد فيها النص لأن من تعاطاها ولم يتوب فإنه يحرم من نظيرها في الآخرة واضح؟ لكن هذا الكلام لا دليل عليه. هنا. دق شيء. نعم. إيه. توجيه ذكرناه في مناسبة سابقة. في المعاملات. ولا لا. الشرط باطل أصلاً. وتكلمنا على قوله صلى الله عليه وسلم بأنها تشترط لهم هذا وأن هذا لا يؤثر وذكرنا عندها عدة أوجه لقوله صلى الله عليه وسلم باعتبار أنهم ألزموها بهذا وهي تريد أن تشتريها وهذا إلزام لا أثر له في الحكم قال نعم اشتريت لهم وقيد غير ذلك نعم غيره ما حضرت معنا تكلمنا على هذه مضى حديث بريرة تكلمنا عليه في الباب فيما يتعلق هناك ب... نعم. كيف سيأتي ان شاء الله في الشروط في النكاح نعم طيب بقي شيء آخر السلام عليكم